شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إسم الله وَشَأْ يَذهِ بِنكُم وَيَأتِ بِْ خَلْْقِ جَذدًا وَماَا ذَلِكَ عَلَ اللهَِّ بِعَزيد وَبَرَزُون اللَّهِ جَمع فَنْقَالَ الضَّ فَاءَُِّذينَ ْتَنكْ بَْرُوا إِا كُ لَكُم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 فَل تَلمُون وَنُمُ فُْسَنْكُمْ مَا أَنَ بمُصِْقِكُمْ وَمَا أَتُ بمُصْرِتٍ إِني كَنفَرتُ بِمَا أَشَْكْتُمُِ مِ قَبلل إِ الظَّالِ مِينَ لَم عَذَمٌ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 وَيَْبْربُ اللهَّم الأأَمسَلَ لِ سلَ عَهُم يتَذَكَرون وَمَثَلُ كلَلمَنتٍ خَبِي سَنتٍِ كَ شَ جَنتٍ الخَبِيثجة سْ فَوق الأأَبْ مَا لَه مِ قَر